صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولو أن قرآنا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 ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا طارعتهم أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل مبين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 ذَلِكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعِقْبَى الْكَافِرِينَ النار وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِهِ ۗ أَمْ يَسْتَبْشِرُونَ بِهِ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۗ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 تغير كما انزلنا على المقتسم الذي يجعل القران غضين فوربك لا نسالنهم اجمع عن ما كانوا يعملون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 فسبش بحمد ربك وكن من استاجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين